أو الفضة في غير ذلك فهذا موضع خلافين الذنب جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن يستعمل الذهب أو أن الفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب فلا يجوز أن تجعلهما مستودعا للجواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بهما وما سوى ذلك فهو مثله ومن العلماء من أباحدا وقال إننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حرما لأن رص الحل ولهذا كانت ام سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في انيه الفضة كان عندها جلجل من فضة يعني مثل وعاء الببس وشبه جلجل من فضة جعل فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلج ماعا وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى باذن الله فهي رضي الله عنه تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب وهذا اقرب إلى الصواب أنه أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز لكن الورع تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء والله شكرا قال رحمه الله تعالى باب تحريم لبس الرجل ثوب زعفرا عن انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وفي رواية فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم باب النهي عن صمت يوم إلى الليل عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثب بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود بإثناد حسن قال الخطابي في تفسير هذا الحديث كان من, نسك كان من نسك الجاهلية الصمات فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير وعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا, فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقالوا حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل, الجاهل فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت رواه البخاري. ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب لأبو صالحين بابين. الباب الأول نهي الرجل أن يلبس الثوب المزعفر. <تصفيق> يعني الذي صبغ المعصفر يعني الصبغة بالعصير. وهو نوع من النبات يشبه الزعفران. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم راى عليه ثوبين معصرين او ثوبا معصرا فقال امك امرتك بهذا يعني ينكر عليه فدل ذلك على انه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلا وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس، وأكبر أن هذا من لباس الكفار وإذا كان من لباس الكفار فإنا قد نهينا أن نتشبه به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه وأما الباب الثاني فهو الصمت إلى الليل وكانوا في الجاهليه يديننا الله عز وجل بالصمت إلى الليل يعني أن الإنسان يقوم من نومه في الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس فنهي المسلمون عن ذلك لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهنين والتحميد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وإللاك. وأيضاً هو من فعل الجاهنية فلذلك نهي عنه فلا يجوز للإنسان أن يصمت إلى الليل يعني يسكت ولا يتكلم واذا قدر ان احدا النذر هذا فانه لا ياتي بنذره بل يحل النذر ويكفر كفاره يمين واذا تكلم الانسان فلا يتكلم الا بخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصبر والله موفق <تصفيق>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 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير ابيه وهو يعلم أنه غير ابيه فالجنة عليه حرام متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر متفق عليه وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رايت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقراه الا كتاب الله وما في إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفه فنشرها نشرها فاذا فيها اسنان الابر واشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوام أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل إدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه وهذا لفظ روايه مسلم عن الله في كتابه لاو الصالحين باب تحريم انتساب الانسان الى غير ابيه او توليه غير مواليه ذكر رحمه الله شيئين كلاهما لحمه يتعيم الناس بعضهم لبعض به ويذوي بعضهم من بعض الاول النسب والثاني الولاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب أما النسب فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله إلى أبيه إلى جد إلى جد أبيه وما أشبه ذلك ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه فمثلا إذا كان أبوه من القبيلة الخلانية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى وانتما إلى قبيلة ثانية أعلى حسبا لأجل أن يزيل عن نفسه ملمس حسب قبيلته فإن هذا والعياذ بالله ملعون عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقل الله يوم القيامه صرفا ولا عدلا وأما إذا انتم الإنسان إلى جده أو أبي جده وهو مشهور معروف دون أن ينتفي من أبيه فلا باس بهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب مع أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن المطلب جده لكنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في غزوة هنين لأن عبد المطلب أشهر من أبيه عبد الله وهو عند طريش في المكانه العليا فلهذا قال أنا ابن عبد المطلب لكنه من المعلوم أنه محمد من عبد الله ولم ينتسب من أبيه ولم يرغب عنه ولكنه انتسب إلى جده لشهرته فقط وكذلك أيضا الناس ينتسبون إلى القبيلة لاسم اسم فيقول مثلا أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك مما يمتسب إلى القبيلة ويكون ذكر الأب والجد وما أشبه ذلك لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خصيسته بالانتماء إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعن والعياذ بالله يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا يوجد ناس مثلا ينتسبون إلى ابائهم إلى اعمامهم مثلا دون أبائهم للدنيا مثل ما يوجد الآن اناس معهم تابعيتين جنسيتين ينتسب إلى عمها وإلى خالها وما شكذلك لينال بذلك شيئا من الدنيا هذا أيضا حرم عليه ولا يهم له ذلك والواجب على من كان كذلك أن يعدل تابعيته وجنسيته وكل ولا وداعيقي على ما هي عليه ومن, ومن اتق الله عز وجل جعل له من امه يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب اما حديث علينا بطالب فلاهميته وكثرة ما فيه من المسائل والاحكام نرجو الكلام عليه ان شاء الله الى وقت اخر ان شاء الله تعالى والله موفق <تصفيق> في باب توليد تحتل من تسب إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أعلن على المنبر وهو يكتب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندهم شيء خصهم به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا كتاب الله. وهذا عام لكل أحد والمراد بكتاب الله ما يقرأه المسلمون اليوم. من أولهم إلى اخرهم صغارا وكبارا لم يزد فيه أحد ولم ينقص فيه أحد هذا ربط على الراجعة الشيعة الذين يدعون أن القرآن الكريم قد خلف منه ثلثه وهدهد منه صورة الولاية وما أشبه ذلك فخرجوا عن إجماع المسلمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وفي اقثار وفي اقسام امير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفه الرابع وهو الباب الصادق بدون قسم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصهم شيء بشيء دليل على كذب الرافضه الشيعة الذين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى بالخلافه إلى علي بن أبي طالب وأن أبى بكر وعمر ظالمون معتدون كافرون منافقون هكذا والعياذ في الله يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون بعدنه إنه على كل شيء قدير فعلي بن أبي طالب إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وانهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي اقسم به على المنبر وهو يخطب الناس معلنا اياه مبينا اياه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء ابدا الا كتاب الله الذي يقرأه المسلمون صغارا وكبارا الى يوم النهار والحمد لله وما في هذا الصحيح ثم نشرها يعني فلها وقرا فيها شيء من اسنان الابل في الزكاة والدياث والجراحات ولم تبين في هذا الحديث لكنها بنيت مواضعة في مواضع اخرى في أخر. وذكر فيها أن المدينة حرام ما بين عين إلى ثور فالمدينة لا حرم كحرم مكة لكنه دون حرم مكة في الأوكدية والفضيلة لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيمانه إلا أن يقصده حاجا ومعتمرا بخلاف حرم المدينة ثم إن المحرمات المدينة اخف من المحرمات في مكة ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء ولا يجب ذلك في حرم المدينة وليس هذا موضع ذكر الفروق بين الحرمين فإنها حوالي ستة أو سبعة فروق معروفة وما بين غير لا ثور معروف أيضا فإن هذا الحرم مساحته بريد في بريد يعني أربعة فراس في أربعة فراس هذا الحرم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمع أحدث حدث في أي شيء في العقيدة في المنهج في السلوك مخالف للمسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وكذلك من آوى محتكم يعني أدخله المدينة وهو يعلم أنه صاحب حدث فأوى ونصره وأدخله في منزله وتسبت عليه وما أشبه ذلك هذا يكون أيضا مشارك له في الاثم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الجمله الثانيه ان ذمه المسلمين واحده يعني عهدهم واحد اذا عاهد احد من المسلمين ممن من له ولايه العهد وخفرت ذمه احد فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فمثلا اذا دخل كافر الى البلد بامان وعهد من من له ولايه العهد او من غيره من من له الامان ثم خفره احد استحق اللعنه لعنه من لعنه الله والملائكه والناس يا اجمعين لو ان كافرا دخل في امان رجل مؤمن امن كافرا قال وانت ذي اماني وجواري الرجل عاهد من المؤمنين فجاء انسان وقتل هذا الكافر قال هذا كاف الماء لا بد تقتل وهو داخل بامان مسلم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين نسأل الله العافيه كيفما اذا دخل بامان من ولي الامر وعهد من ولي الامر على انه مؤتمن وفي جوار الدوله وامان الدوله ثم ياتي الانسان فيقتله هذا عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وفي هذا دليل على حماية الدين الإسلامي لمن دخل في أمانه وجواره وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر ولا يعرف الاغتيال ولا يعرف الجرائم الدين الإسلامي دين دين صريح. ما فيه إلا صراحة إن سار يتمنه المسلم أمنه المسلمون لا بد أن يكون آمنا ولو شفاية لا بد أن يكون آمنا وبهذا نعرف غلط من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون اناس لهم عهد وامان وان هؤلاء مستحقون لما اعلنه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين وليا بالله نعم الحرب الذي يدخل بدون امان لم يسلم لم, لم ي... يأخذ له أحد من المسلمين الأمان ويدخل مستخبيا ليكون جاسوسا للعدو أو مرسجا في الأرض هذا يقتل لأنه لا أمل له أما إنسان دخل بأمان من الدولة أو أمان من أي طرف من المسلمين فيغفر فإنه لا يقتل نفس محترما معصوما فمن غدر بها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين الذين لهم عهد من الدولة تجدهم آمنين بعهد من الدولة ثم يأتي الإنسان باسم الإسلام فيغتر الاسلام لا يعرف لغتر يقول الله عز وجل أوفوا بعهد الله إذا أهدتم ولا تنقضوا الأجمان بعد ويقول عز وجل ولا تكونوا كاللتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا تتقلون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أمة العهد شأنه عظيم والغذو به فضيع والعياذ بالله ليس من من في شيء لكن بعض جهاد الأخرار يظنون ان يطفئوا غيرتهم بما لا يطابق السبب والسنه وهذا غلط المؤمن مقيد بما جاء به الشرع ليس الايمان بالهواء ليس الاسلام بالهواء ولو اتبع الخط اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيها لكن الطرق معروفه مبينه واضحه وياتي إن شاء الله بقيه الكلمات الحديث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 قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فترة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى إن بطش ربك لشديد وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه باب التحذير من الوفوع إيمانه الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عنه يعني أن الإنسان يجب أن يكون حذراً من الوقوع المحرمات ولا يتهاوى ولا يغتر الأمن من مكر الله عز وجل فإن بعض الناس يغره الشيطان يقول افعل المعصيه واستغفر الله افعل المعصية ورحمة الله تعالى سبقت غضبه. افعل المعصيه فقد قال الله تعالى إن الله لا يغذر أن به ويغذر ما دون ذلك لم يشاء إلى غير ذلك من الأمان الكاذبة التي يغرها الشي... يغر بها الشيطان بني آدم وما يعدهم الشيطان إلا غرور فالواجب الحذر مما نهى الله ورسوله عنه ثم استدل المعالي برحمة الله بايات من كتاب الله منها قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى يخالفون عنه يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبون ليحذروا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الأليفة فتنة يعني فتنة في قلوبهم والعياذ بالله يلقي،, يلقى في قلوبهم الفتنة من الشك فيما يجب اليقين فيه أو الشهوة فيما يحرم تناول ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة يعني في قوله تعالى أن تصيبه فتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيء فيهلح وعياذ بالله فاحذر الفتنة احذر المخالفة عن أمر الله ورسوله أن يصيبك فيه أو عذاب أليم أي عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة وقال الله تعالى ويحذركم الله نفسه يحذركم الله نفسه يعني احذروا الله عز وجل فإنه شديد العقاب كما قال تعالى نبق عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فبدأ بالعقاب وثنى بالمغفره لئلا يغلب الأمن من مكر الله والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء والعداء ولهذا قال الله تبارك وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ الآمن من مكر الله يظنه هذا مَا يعمل ما شاء من المعاصي ولا يعاطى لكنه حقيقة خاصة لأن مآله العذاب والنكان صلى الله عليه وسلم سبارك وتعالى ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد فسره النبي عليه الصلاه والسلام بقوله ان الله ليملي للظالم يعني يمهله ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله حتى اذا اخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله عز وجل حتى إن من أهل العلم من قال إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة بالعيال بالله بما قام في قلبه من التهاون بها. نسأل الله أن يخمن من أسباب غضبه وعقابه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 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فَاسْتَعِذْ بالله وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه, من حلف فقال في حلفه بالله من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق متفق عليه سبق لنا الكلام على أنه لا يجوز للإنسان أن يغفر بإمهال الله تعالى له وأن يتكب المعاصي بناء على أن الله لم يعاجله بالعقوبة وأن هذا من باب الأمن من نفر الله عز وجل وذكرنا أن الله تعالى يمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلا قول الله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد وكثير من الناس يتهاون في هذا الامر يعصي الله فينهى عن ذلك ويترك الواجب فيؤمر بفعله ويقول ان الله غفور رحيم ان الله لا يقدر ان يشتك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء وانا لم بالله في فيقال له ان الذي قال ذلك والذي قال اعلموا أن الله شديد العقاب وقال نب عبادي اني الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب العليم ولا يجوز لك ان تغتر بامهال الله لك ربما يمهل الله العذاب على معاصي ويستبرد من حيث لا يعلم حتى إذا أخذه أخذ, أخذ عزيز المقتدر والعجال بالله فاياك أن تتهاوى راقب الله عز وجل واعلم أنه أن لكل داء دواء فإذا مسك طائف من الشيطان تذكر واتعذ وأقبل على الله وتوب إلى الله عز وجل وكن كمن قال الله فيهم والذين إذا ظلموا أنفسهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم نصروا على ما فعلوا وهم أعلموه والتوبة بد فيها من شروط خمسة الأول الإخلاص لله عز وجل بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاه احد من الخلق ولا ان ينال في ذلك جاها او رئاسا بل يخلص النيه لله عز وجل خوفا من عقاب ورجاء لثوابه والشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب بحيث لا يتساوى عندهم الذنب وعدمه بل يندم على ما حصل منه ويتحسر بنفسه ويقول ليتني لم افعل هذا لكنه يرضى بقضاء الله وقدره ويتوب الله عز وجل والثالث الإقلاع عن الذنب بترك المعصية إن كان الذنب معصية أو فعل الواجب إن كان الذنب ترك واجب يمكن تداركه فاما أن يصر على الذنب ويرجي التوبة فهذا غلط هذا من الأمان الكاذبة بعض الناس يقول استغفر الله واتوب اليه من الغيبه وهو يرتاب الناس يقول استغفر الله واتوب اليه من الذيبه وهو ياكل يقول الله وأتوب إليه من حقوق الناس وهو يأكل حقوق الناس يماطل الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها عن نفسه في انه تائب ولم يكن واذا كان دم حقا لآدم بد أن يصله إليه أخذ مالا من شخص سرق منه مالا وجاء يسأل يقول إنه تاب يقول رد المال إلى صاحب اما بدون أن ترده إلى صاحب فالتوبة لم تتم. كذلك إذا كان توبته من أكل لحم الناس يغتاب شخصا يسبه في النجالة وقال إنه تاب إلى الله يقول اذهب واطلب منه أن يحللك حتى تنفعك التوقع وقيد بعض علم هذا بما إذا كان قد علم بأنك قد تبته وإلا فلا حاجة أن تغفره أثنى عليه بالخير في المجالس التي كنت تسب فيها ثم استغفر, له الله. استغفر الله له الشرط الرابع العزم على أن لا يعود يعني لا يتوب الله وهو عازم أن يعود متى سنة الفرصه الفرصة فإن هذه ليست توبه بل يجب أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب والخامس ان تكون التوبة في وقت القبول وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره الموت أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن لم يتوب إلا إذا حضره الموت فإن التوبة تلاته وبهذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير لأن الإنسان لا يدري متى يرجعه الموت فيجب عليه أن يكون مستعدا نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويتوفانا على جمال ويأتي إن شاء الله فقية الكرام على الباب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 أولئك جزاؤهم مافئة من ربهم وجنات تجري من تحتها لأنها رخالدين فيها ونعم أجر العاملين. في كتابه الصالحين باب ما يقوله يفعله من فعل محرما. وذلك أن الإنسان ليس مأصوما من الدم. لا بد لكل انسان من ذنوب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا للهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويقول له فلا بد من ذنب ولكن ماذا يصنع يجب على الإنسان إذا اذنب ذنبه أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويندم ويستغفر فإن حتى ينمهي عنه ذلك الذنب قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يعني إذا نزعك الشيطان وعلق في قلبك الزيف والمعصية فاستعذ بالله فإذا هممت بمعصيه سواء كانت فيما يتعلق بحق الله أو فيما يتعلق بحق المخلوق فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قلت ذلك بإخلاص فإن الله يهم عليك ويعيدك من الشيطان الرجيم ويعصمك منه وقال الله تعالى وقال الله تعالى <تصفيق> وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون اذا مسهم طائف من الشيطان أي وقع في قلوبهم زير وعملوا عملا سيئا تذكروا فاعتبروا فاذا هم مبصرون فيعرفون انه في غي وحين علم يستغفرون الله تعالى كما قال في الايه الاخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله في أوصاف المُتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذا فعلوا فاحشة يعني سيئة عظيمة أو ظلموا أنفسهم بما دون ذلك ذكروا الله ذكروا الله بماذا بقلوبهم أو بأسلتهم بالجميع ذكروا الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم سالوا الله تعالى أن يغفر لهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم كلهم على أن يرفعوا عنك ذنبا واحدا ما استطاع أبدا كل خلق لو أرادوا أن يرفعوا عنك ذنب واحد ما استطاع لا يغفر ذنب إلا من إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وهم يعني لم يستمروا في معصيتهم وذنوبهم وهم يعلمون انهم على دم اما لو انهم فعلوا ذنبا واصروا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذه بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا اولئك جزاؤهم مقامته من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجراميم يعني هؤلاء الذين اكتسبونا بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توبوا إلى الله حذا ذكره الله تعالى بعد الأمر بعض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء قال بعد ذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عز وجل مما سيته إلى ومن إشراك به إلى توكيده ومن البدعه الى اتباع اتباع رسول عليه الصلاه والسلام أن يرجع الانسان الى رب فيندم على ما فعل وي على الا يعود ويستغفر الله وجل وقول لعلكم تفلحون عين اجل ان تفلح والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاح من المرهوب والتوبه واجبة من كل ذنب لا تتهاون بالذنوب لا تقول هذا سهل يغفره الله لانه ربما تتراكم الذنوب على القلب وعياده بالله فيظلم يظلم وينصد عليه باب الباب كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفكرون توب الى الله من كل ذنب اقرا نعم هذا الحديث ساقه المال العين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله الله صنم يعبده المشركون في الجاهليه وكذلك العزى كما قال تعالى افرايتم اللات والعزى وكانوا يحلفون بهما كما يحلفون بالله فيقول الانسان واللات او العزى فاذا قال الانسان واللات والعزى فهذا شرك يداوى بالإخلاص ولهذا قال فليقول لا إله إلا الله ليداوي الشيء بضده يداوي الشيء بماذا بالإخلاص إذا حلف بغير الله فليقول لا إله إلا الله ومن قال تعالى أو كامر فليتصدق هذا أيضا من دواء الشيء بضده المقامرة المغالبة على عوض أن يسمونها الرهن الرهن من هذا كذا وكذا وترهنون على دبشات أو على دراهم أو ما شبه ذلك اللي يقول هذا فقد قال قولا حراما فعليه ان يتوب ومن ثوبته أن يتصدق بدل ما يتوقع أن يأخذه بهذه المقامرة فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده وكذلك ايضا يقال من فرط في واجب فإن دواؤه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من عمل الصالح حتى يكون هذا التفريق في الواجب يداوى بكثرة العمل الصالح نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما يحبه سلام على نمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب المنثورات والملاح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 ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفات حتى ظلناه في طائفة الناخ فقال غير الدجال, غير الدجال اخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم في كتاب الكتاب إليها الصالحين كتاب المنذورات والملح المنذورات يعني انها من ابواب متفرقة ليست من باب واحد والملح جمع ملحة وهي ما يستملح ويستاذب ثم ذكر الباب الأول باب الدجال وأشراط الساعة الدجال مبالغه من الدجل وهو الكذب والدجال يعني كثير الكذب الذي لا يصدق إلا بالكذب وأما اشراط الساعة فهي علامات قربها كما قال الله تعالى فالم لن الساعة الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها يعني علاماتها. يعني علاماتها القريبه ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات قداس يعني ذات صبح من يوم من الايام فخفض فيه ورفع يعني أنه تكلم بكلام طويل حتى ظنوا أنه في طائفة النح يعني ظنوا أنه في طرف المدينة وأنه قد جاء وحضر ولكن لم يكن كذلك ثم انهم صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فيهم فسألهم فقالوا إنك ذكرت الدجال الغدار وخفت به ورفعت فتظن أنه في النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم يعني أخاف عليكم شيء أشد من الدجال ومن ذلك الرياء حيث, حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أن الإنسان رأي في عباداته يصلين أجل الناس يتصدق لأجل الناس يحسن الخلق لأجل الناس لأجل يمدحونه هذا ريا وليار بالله والمراء حابث عمل والرياء من صفات المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسا لا يراؤون الناس ما هو لله لكن يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا واعلم أيها المراء أن الله سيضحك عن قرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راء الله به يعني أظهر مراءاته مراءاته وعيوبه عند الناس ومن سمع سمع الله به ثم قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم يعني اكفيكم اياه يعني لو خرج التجال وأنا موجود فأنا اكفيكم فيكم إياه وان يخرج يعني ولا سبيل فامرؤ حجيج نفسه يعني كل, من... كل انسان يحاج عن نفسه والله خليفته على كل مؤمن فاستغفر ربه عز وجل ان يكون مؤيدا للمؤمنين واقيا لهم من فتن الدجال الذي ليس بين خلق ادم وقيام الساعه فتنه اشد منها نسال الله يقينا ويكف فتنه اللهم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 إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العز بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعافي يمينا وعافي شمالا يا عباد الله فاتبسوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرم قال أربعون يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبث فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأصبره ذرا وأمده خواصر ثم يأتي, ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاتي بالنحل ثم يدعو رجلا ممتلئا الله تعالى عند حريد الله عنه في كتابه لأرصى قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجاج انه شاب قطر عينه طافيه شاب من بني من بني ان وقطر يعني مجتمع الخلق عينه طافيه يعني انها لا انه لا يفطر فيها كانها عينبه طافيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو اعور خبيث لكن الله هذا الوجد يرسله فتنة فتنة للناس فيأتي إلى الناس يدعوهم يدعي أنه رب وقد مكن الله لهم، فكان يأتي القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتنطر والأرض فتنطر يشاهدون ذلك بعينه يقول أية والسماء أمطر فتنطر ايتها الارض انبت كيف تنبت لكن ليس بقدرته وقوته بل هو باراده الله عز وجل لكن الله مكن له ابتلاء وامتحان فيصبحون مخصبين ترهم عليهم سالحتهم يعني الغنم والابل اوفر, أو أوفر اسقى ما تكون دروعا واوفاء ما تكون ذرا يعني كلها أثمة وأمدها خواصف تمتلع بطونها وتمتلع ذروعها ويكون عليها الشحم فيفتنون ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيب الله يردون فينصرف فيصبحون ممحنين ليس عندهم من أموالهم شيء الأرض الأرض والسماء لا تمطر والمال يموت ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثواب وعاقبتهم حميدة أما الأولون الذين آمنوا به وأنبتت السماء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم رابحون ويأتي إلى الخربة أرض خربة ما فيها بناء ولا فيها اناس فيقول ايتها أن الارض آخر كنوزك مزق، فتخرج وما فيها من المعاد من ذهب وفضة وغيذاش فتتبعه كيعاسب النح، ثم إنه يبقى في الأرض. نعم يبقى في الأرض أربعين يوما، اليوم الأول طوله طول سنة. كم شهرا 12 شهرا 360 يوم هذا اليوم الأول والثاني مقداره شهر 30 يوم والثالث مقداره جمعة يعني أسبوع وباقي الأيام وهي 37 يوما كالأيام المعتاد، ولكن الله عز وجل نبه الصحابة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنا تكفينا فيه صلاة واحدة فيكون عليهم في هذا اليوم كم؟ خمس سلوات قال لا اقدروا له قدر يعني صلوا صلاة سنة كاملة في يوم واحد وهذا من ما يلغز به يقال انسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحد وايضا يلغط فيه مجال أخرى ووجبت سكاة مال في يوم واحد وايضا يلغط به ثالثة فيقال يصوم رمضان بعض يوم يصوم رمضان بعض يوم يعني جزء من ثلاثين جزء من اثنين عشر جزءا من هذا اليوم يصوم رمضان هذه نقول هذا يوم التجاة وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل أن يموت سيده والمسرين عليه الصلاة والسلام أنطق الله الصحابه أن يسألوا عن هذا اليوم هل تكفي في صلاة واحدة أو لا يوجد الآن في الأرض من يومهم ستة أشهر وليلهم ستة أشهر عند المدار القطبي ستة أشهر والشمس عليه وستة أشهر والشمس لا, لا يرون كيف يصل لهؤلاء يصلون صلاه يوم فقط أو يقدرون لها قدرة نقول يقدرون لها قدرة كيوم الدجال تماما اليوم الثاني من أيام الدجال كشهر كم من صلاة صلاة شهر يصلون صلاة شهر واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع واليوم الرابع وما بقي كالعاده ثم ساله الصحابه رضي الله عنهم عن سير في الارض هل يكون كالسير المعتاد كسير الابل او سير الارجل قال يا سيد الريع يسير كالغيث السلبات في الريح لاننا تتاخرنا لا حول ولا قوه الا بالله ليسر في الارض والله اعلم كيف كان يسرعون هل يحفظ الله له آلات غائرات أو غير ما نبيه لكن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كالغيث يعني كالغيث والحمد لله أربع، أربعين يوما سنة وشهر كم يوم سبع وسبع وثلاثين. أربع واربعين يوم سنة وشهر وأربع واربعين يوم ثم بعد ذلك ينزح حيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل وسيأتل شغل فقية في الحديث فيما بعد نعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث النواسم سمعان رضي الله عنه في باب احاديث الدجال واشراط الساعه وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيخضعه جزلتين رميه الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك اذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق بين مهودتين واضعا كفيه على اجنحه ملكين اذا تاطى راسه قطر واذا رفعه تحدر منه دمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسه عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم ساق المؤلف رحمه الله في باب المنكرات والملح واشراط الساعه وغيرها حديث النواس بن سماء رضي الله عنه الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من اشراط الساعه ومنها الدجال وسبق ان الدجال هو ذو الدجل والكذب والتمويه والتغريق وانه كافر وأنه يخرج خلة بين الشام والعراق يعني يخرج من طريق بين الشام والعراق من قبل إيران ويتبعه من يهود الصهان سبعون ألف من اليهود وكأنه علم يجمعون هناك ليتبعوا التجار لأن اليهود أهل كذب وأهل دجل وغدر وخيانة لا يؤمنون ف. وسبق أنه يأتي القوم ويدعوهم من أجابهم حصل لهم الفسح والرخاء ومن عصاه حصل لهم عكس ذلك ثم ذكر من فتنة أنه يأتي شاب ممتلئ الشباب من المسلمين فيقول له أشهد أنك عم التجار الذي أخبرنا عنك رسول عليه الصلاة والسلام فيقطعه جزتين بالسيف يقص أن ويجعل واحدة بعيده عن الأخرى ثم يدعو يدعو هذا الإنسان الذي قطعه يا كُلّان فيقوم تجتمع الجزرتين بعضهما إلى بعض ويقوم يقبل على السجاد يتهلل وجهه يضحك ما كان شيء صار ثم يقول له والله ما اشهد انك انت المسيح الدجال والله ما زدت فيك الا بصيره فيقتل الثانيه ومي وجذلتين رميه الغرض ثم يدعوه فيقل يتهلل ثم في الثالثه يعجز ان يقتله هكذا من فتنه الدجال والانسان اذا راى هذا يغتر بلا ثم ان الله تعالى ينزل عيسى بن مريم عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يداه على أجنحة ملكيه لأن الملائكة أولو أجنحة ينزلان فيه من السماء لأن عيسى الآن حي في السماء ينزل عند قيام الساعة ليقفل الدجال ينزل وكأنه والله أعلم قد اغتسل بماء طيب إذا طاطا رأسه قطر ماء واذا رفع تحدر منه مثل, مثل الجمال فيحتمل ان هذا ماء ويحتمل انه عرق الله اعلم ثم انه يطلب يطلب الدجال الخبيث الماكر الاعور فلا يحل لكافر يجد ريح عنيسا إلا مات سبحان الله نفس عيسى يقتلك ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه وهذا أيضا من آل الله يعني أنفاسنا ما تعدو إلا شيء قليل شبر أو نحو لكن نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه يعني أقصى ما يشوف ومعنى ذلك أنه يقتل أناس كثيرين من الكفار يعني هذا النفس يطير في الهواء ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا ما ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام المنارة البيضاء شرقية دمشق لا بد أن توجد عند نزول إسر مرحب فيطلب الدجال فيقتله في... فيدركه عند باب اللد اللد الرامي من فلسطين استمرها اليهود عليهم دعائه الله إلى يوم القيامة استمروها يدرك عيسى الدج... المسيح الدجال فيقتله هناك وبهذا انتهى المسيح الدجال وبقي المسيح رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأتي لإن شاء الله بقية الحديث في درس المستقبل اللهم أفرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على لبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث النواسم لسمعان رضي الله عنه في باب أحاديث الدجار وأشراط الساعة وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسه عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذا اوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغف في لقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاهوا زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرح فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها هاك ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك فيوم أنبتي, أنبتي ثمرك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستضلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحه من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحه من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إل بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم بقيه <تصفيق> حديث النواس بنسبعار رضي الله عنه في قصة الدجال وما إلى ذلك ينزل عيسى بن مريم كما سبق ويقتل الدجال عند باب لد في فلسطين واللد قرية معروفة, الى معروفة الآن وستبقى بهذا الاسم إلى ما شاء الله عز وجل ثم يأتي, عيس ياتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله تعالى من فتنة الدجال فيمسم على وجوهه ويبشرهم بمنازلهم في الجنه فبينما هم كذلك يعني على الحال التي هم عليها اذ اوحى الله عز وجل الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يداني لاحد بقتالي وهؤلاء العباد ليسوا عباد دين بل هم عباد عباد قدر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده هؤلاء العباد هم يأتود ومأتود وهم من كل حدب ينسلون أي من كل مكان مرتفع ينسلون لأن الشعاب والاوديه لا تسعونهم فتجدهم يصعدون الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم هؤلاء من بني آل. ليس جنا ولا صنفا ثالثا بل هم من بني آدم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول الله له أخرج من ذريتك بعثا إلى النار أو قال بعث النار قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسع تسعين من بني آدم من كل ألف تسعمائة وتسعة واسكون كل هؤلاء في النار إلا واحدا في الألف من بني آدم من أهل الجنة فكبر ذلك على الصحاب وعظم عليهم وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد واحد من ألف الجنة من بني آدم تسمعه 99 النار قال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا أبشر فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كترتا ياجوج ومأجوج منكم واحد ومن ياجوج ومأجوج ألف فاستبشر الصحابة بذلك ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبر الصحابة فرحا بنعمة الله عز وجل ثم قال أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا وفرحوا، ثم قال أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة وهذه الثالثة عندي فيها شك لكن قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل الجنة 120 صفا منهم 80 من هذه الأمة المهم أن يتوج ومأتوج من بني آدم شكلهم شكل بني آدم لا يختلفون عن بني آدم أما ما ورد في بعض الآثار أن منهم القصير المفرط في القصر والطويل المفرط في الطول وأن بعضهم يفترش إحدى أذنين ويلتحف بالأخرى يعني أذانهم طويلة كل هذا لا لا لا ولا أصلا هم كبني آدم بل هم بني من بني آدم لكنهم امم عظيمة كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون يعني من كل حدب أي من كل مرتفع لأن الأرض السهلة لا تسمع من كثرتهم ينسلون يستمعون كأنهم مسلطون على بني آدم فيقول عز وجل عيسى إني قد بعثت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم يعني ما لأحد بقتالهم قوة ما أحد يقاتلون يعجز عنه فحرز عبادي إلى الطور يعني افترزوا فيه والطور جبل معروف فيصعد عيسى عليه الصلاة والسلام معه إلى الطور ويحصرون فيه حتى إن إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤونه ما يكون الثور رأس الثور أحب إلى احدهم من كذا وكذا من الدنمين. وحينئذ يرغب عيسى وقومه إلى الله عز وجل يدعون الله تعالى أن يذود عنهم هذه الأمم التي حصرتهم في هذا الجبل. فيرسل الله تعالى النبض وهو عبارة عن جودة في أعناقهم جودة سأسلوا في أعناقهم فيصبحون فرسة جمع فريسة يعني موتة كنفس واحدة كل هذه الأمم التي لا نفسها الله تموت بليلة واحدة لأن الأمر بيد من بيد الله عز وجل هذا النغف من حين ما يدخل فيه في أعناقهم يموتون على طول، ثم ينزح يس بن مريم وقومه إلى الأرض، وإذا الأرض مملوءه من هذه الجثث نتم ورأيه خبيثة، فيرغب يس وقومه إلى الله عز وجل أن يعني يفكهم من هذا، فيرسل الله تعالى طيورا. كاعناق البخت يعني مثل أعناق الإبر طيور كبيرة قوية تأخذ واحد منهم وتلقيهم في البحر ومعنى هذا أنها طيور عظيمة لا لا عددها إلا الله عز وجل كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا تستغرب لا تقل من اين جاءت الطيور وكيف تولدت وكيف توالدت الله على كل شيء قدير هذه الطيور مثل عناق الابن تحمل الواحد وتلقيه في البحر ولا يبقى أحد لكن كما تعلمون لابد أن يبقى في الأرض شيء من القذر والأدى والرائحة بعد هذه الفترة فيرسل الله تعالى مطرا عظيما يغسل الأرض لا يكن منه شيء. مدر ولا وبار كل الأرض تمتلئ ماء حتى تكون كالزلقه تنظف تنظيفا تاما بإذن الله عز وجل الله تعالى الأرض أن تخرج بركاتها وثمراتها فيكون فيها الثمرات العظيمة والخير والبركة حتى إن اللقها من لا لستكفي الفئام من الناس ومن البقر تكفي القبيلة من الناس ومن الغنم تكفي الفخذ من الناس وهي واحدة لكن الله ينزل فيها البركة عز وجل ينزل فيها البركة فتكفي أمما وتكثر الخيرات والبركات وكل هذا يدل على عظمة قدره الله عز وجل ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا بدل ما كانوا محصورين بالطور يتمنى الواحد منهم رأس الدور لا يجد شيئا إذا بالأرض تنبت وتنزل فيها البركة وكتت الثمار وكتت الرسل وغير ذلك كل هذا بأمر الله عز وجل والله محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطره الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقم من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافر رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة رواه مسلم وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينفرن الناس من الدجال في الجبال رواه مسلم وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له إلى أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه فينطلقون به إلى الدجال فإذا راه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه, وشج خذوه وشجوه فيوسع ظهره، خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به، فيعشر بالمنشار من مفرق من مفر من مفرقه، حتى ي حتى يفر حتى يفرق يفر بين رجليه. ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي فيقول مزدت فيك إلا بصيرة ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله ما بين رقبته لا ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، فياخذه بيديه ورجليه، فيقذف به، فيقذف به، فيحسب, فيحسب الناس انه قذف قذفه إلى النار، وإنما أُلقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك قلت إنهم يقولون معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كاف فأرى متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال بمثال الجنة والنار فالذي يقول إنها الجنة هي النار متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي صلفي تعال فاقتله إلا الغر إلا الغر الغرقد فإنه من شجر اليهود متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا تذ تد... لا الدنيا لا الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فينا عندنا في هذه الكثيره التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الدجال هي جديرة بان تساق وتذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه به مع أنه ليأتي الا في آخر الزمان والله عز وجل يعلم أن محمد الخاتم الأنبياء ومع ذلك انذر به الانبياء السابقون والحكمة من هذا هو التنويه بفتنته وبيانها وانها عظيمه وان كان لن ياتي الا في اخر الدنيا ففتنته عظيمه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الدجال يدخل كل بلد كل بلد يدخله الدجال يدعو الناس والعياذ بالله الى عبادته ويفتنهم إلا مكة والمدينة لأنه لا يدخلهما، لان <تصفيق> لأن عليهم ملائكة على كل باب منهما ملائكة يدودون عنه. عن مكة وعن المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون, ألف سبعون ألفا عليهم الطيالس نوع نوع رفيع من الثياب المعنى أن أنه يتبعه من اصبهان وهي معروفه في مدن ايران يتبعه منها سبعون ألف واحد يتبعه هذا التجار الخبيث واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعور وان رب عز وجل ليس باعور لأن العور نقص والله عز وجل منزه عن كل نقص واستدل اهل السنه وجماعه في الحديث على أن ربنا جل وعلا له عينان لكنهما لا تشبهان عن المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وذكر ايضا في هذه الاحاديث أن رجلا شافا مسلما يخرج إذا سمع به لينظره ويبين الناس كذبا فيتلقاه مساله الدجال يعني حرسه الذين, الذين هم متسلحون يتلقونه يقول أين تريد قال أريد هذا الرجل الذي خرج فياخذونه ويقول أتؤمن بربنا فيقول لا إنه الدجال فيريدون أن يقتلوه ولكن بعضهم يقول لبعض أليس قد قال ربنا لا تقتل أحدا دوني فيتركونه ثم ياتون به إلى الدجال فيشهد وهذا الرجل المسلم يشهد أنه هو الدجال الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليه ويأمر بالمشار فينشر من راسه إلى ما بين رجليه يعني يشقه طولا يقطع طولا ويجعل كل فرقه منه في جانب الغرض كما جاء في الحديث السابع ويمشي بينهما ثم يدعوه فيخرج سوف يقوم يتهلل يقول والله ما زلت فيك الا بصيرا يفعل هذا مرتين او ثلاثا ثم يريد ان يقتله ويعجز يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدا ما يستطيع ان يقتله وهذا اما ان يكون حديدا حقا والله على كل شيء قدير واما ان يكون صلبا لا يستطيع ان تنفذ به السيوف هذه كلها ومنها أيضا أن عصول ذكر أن, أن معه نارا وجنة لكن ناره جنة وجنته نار ولما سأل المرير بن شعب رضي الله عنه أنهم يقولون ان معه خبز جبل من خبز قال إنه أهون على الله من ذلك يعني حتى لو كان معه هذا الشيء فإنه أهون على الله من ذلك او ان المعنى انه لا يكون معه هذا لكنه ممول وعلى كل الحال فإننا نؤمن بانه سيكون في آخر الزمان رجل يخرج يسمى الدجال من اوصافه ما ذكر في هذا في هذا الباب وغيرها ايضا ونستعيذ بالله من في كل صلاة كل صراط امرنا الرسول عليه الصلاه والسلام بعد التشهد الاخير أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر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 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب يقتل عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل واحد منهم لعلي أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا متفق عليه قال المعلم رحمه الله في كتابه لاهل الصالحين فيما ذكره من الشاطئ الساعه ما نقله عن ابي هريره رضي, رضي الله عنه انه لا تقوم الساعه حتى يقتتل المسلمون واليهود المسلمون بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أتباع الرسول محمد أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة فقوم موسى بعث موسى مسلمون والنصارى بعث عيسى مسلمون ومن آمن من قوم موسى من قوم نوح مسلمون وهكذا كل من كان مؤمن برسول قائمة رسالته فهو مسلم لكن بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام ليس مسلما الا من امن به